بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة أثنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار والذي هو بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجال علي بن أبي طالب وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان والآن مع المادة الحمد لله رب العالمين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 وصفيه من خلقه وخليله. ادى الامانة. وبلغ الرسالة. ونصح الامة. وكشف الله به الغمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزهي عنا خير ما جازيت نبيا عن امته. ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه. وعلى آل واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة. وزكى الله هذه الانفس المطمئنة بالايمان.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 إنه الرجل إنه الخطيب المفوه البارع الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها مور يبدد الظلماء إنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى انه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى انه الرجل الذي احب الله ورسوله احبه الله ورسوله انه الرجل, الرجل الذي اضطر يوما لان يفخر بهذه الفضائل وبتلك المكارم فقال محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي ينسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن امي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبطا احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي اننا اليوم على موعد مع الشهيد المظلوم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه احبتي في الله الحق اقول لكم لقد صحبت التاريخ فوال الاسبوع الماضي في مراجعه وامهاته الكبار لكي ادرس من جديد حياة الامام دراسة دقيقة في فترة حرجة من احرج فترات التاريخ الاسلامي بيد ان محاولة تلخيص حياة الامام في هذه الدقائق المعدودات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 الحافلة بالبطولة والألم والعظمة والمأساة والبأساء والضراء والنصر والهزيمة والرخاء والشدة والبسمة والدمعة والفرح والحزن هيا بنا إلى رحاب الإمام إلى حياة علي رضي الله عنه وأرضاه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 في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة برزت وتجلت بطولة اسد الله الغالب وظهرت مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلقد خرج النبي الى حصون خيبر اخر المعاقل لليهود في المدينة المنورة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 فقال علي على ماذا اقاتل الناس يا رسول الله وهذا لفظ مسلم من حديث ابي هريرة فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وانفسهم فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله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 ولتأخذ هذا الوسام الذي علقه النبي بيده الكريمة على صدر ابن ابي طالب يشتكي علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فيقول له الحبيب يا علي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعد الله اكبر اي طراز من البشر كان علي لينال هذه الشهادة الكريمة وليحصل على هذه المنقبة الكبيرة العظيمة اما ترضى اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي ولن اتوقف طويلا ايها الأحبة عند حياة الامام قبل الخلافة لنخلص سريعا سريعا فاني ارى عقارب الساعة بين يدي تطارضني لنخلص سريعا سريعا بسرعة الاحداث المؤلمة لنعيش مع البطل في احيان في الفتنة الصماء البكماء العمياء لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل من الاخبار الموضوعة والاقوال المكذوبة المصنوعة التي شحنت بها كدع الكتب والاسفار على ايد الشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الباطل والضلال واعيرون القلوب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 ان التاريخ الاسلامي لم يبدأ في تدوينه الا بعد زوال دولة بني امية وقام على تدوينه ثلاث طوائف الطائفة الاولى طائفة طلبت العيش والرزق والكسبة بما تكتبه وبما تؤلفه بالتقرب والتودد الى مبغض بني اميه من دولة بني العباس والطائفة الثانية طائفة ظنت ان التقرب الى الله جل وعلا لا يكون الا باطراء علي بالباطل والكذب.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 ولكن هؤلاء ظروف سياسية لا يتسع المجال لذكرها. رأوا ليجمع التاريخ كله وليسجل الحق رأوا أن يجمع أخبار الاختياريدين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم مع ذكر أسماء الرؤى.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 من علماء الجرح والتعديل وهكذا نقلت الينا هذه التركة على انها التاريخ الاسلامي بغفها وسمينها وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان اللجب الكبير قام لينقل من هذه التركة بغير ميزان وبدون قيض وقيد ولا ضابط فنقل الغذف والسنين والصحيح والقاطع والباطل والكذب وهو لا يدري على انها سيرة الصحابة وتاريخ الاسلام وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الاخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية والخوارج من ناحية اخرى فلا بد من العودة الى هذه التركة الضخمة لنستخلص الحف من الباطل ولنستخلص الصحيح من الخطأ والصدق من الكذب وانها لمهمة صعبة. هؤلاء الابرار شو تاريخهم في هذه الفتره الحرجة الذين زكاهم وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال وهذا لفظ مسلم لا تسبوا اصحابي لا تسبوا اصحابي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 الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذأهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ الله ومن آذ الله يشك الله أن يأخذه شو هب صور الصحابة وكذب عليهم وهم اهل الصدق واهل العدالة رضي الله عنهم وان من اشك الفطرات التي شوهت هي هذه الفترة التي تبدأ تقريبا من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه والتي انتهت بمقتله ومقتل علي ومقتل الحسن ومقتل الحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسلمين نسأل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور علي في هذه الحدنة الصماء البكماء العمياء وانتبهوا ايها الأحبة الاخياء فلقد بدأ علي بدور الوساطة الصادقة الامينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه ولكن عليا رأى الفتنة تشتاشت ورأى النار تتأجج وتشتعل ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وارضاه فخرج من بيته معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والانصار من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي الله عنه وكانوا تقريبا لا يزيدون عن سبعمائة رجل ولو تركهم عثمان لمنعوه ولكن عثمان هو الذي رفض ان تهرق قطرة من واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكون سببا في الفتنة التي لن يغلق بابها بعد فدخل علي بن ابي طالب على عثمان في داره وقال يا امير المؤمنين ما ارى القوم الا قاتليك فمرنا فلنقاتل لا تنسوا هذه العبارة يا امير المؤمنين ما ارى القوم الا قاتليك فمرنا فلنقاتل فقال عثمان الاواب التواب التقي الحي النقي الذي علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة بل وجاءه في الليلة السالفة الماضية ليقول له افطر عندنا غدا يا عثمان وهو ابن الثمانين فلماذا يقاتل ولماذا تهرق الدماء بسببه فنظر عثمان الى علي و رقيقه ومواليه وقال اقسم بالله على كل من لي عليه حق ان يغمد سيفه وان يكف يده وان يرجع الى منزله ونظر الى مواليه وقد شهروا السيوف فقال لهم من اغمد سيفه فهو حر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 تخيلوا هذا وضع الحقائق على بعضها لنصل الى الصواب. اقول ظلت المدينة خمسة ايام كاملة بدون خليفة واميرها الغافقي قاتل عثمان وحار الناس واضطرب الامر وقال الجميع على صوت رجل واحد لا يصلح لهذا الامر الا عليه وذهب المهاجرون والانصار فابا. ذهبوا اليه مرة اخرى فابا. ذهبوا اليه مرة ثالثة فابا. فقالوا انه واجب وانقاد علي بن ابي طالب لضغوط المهاجرين والانصار وعلم ان هذه التبعة قدر عليه ان يكون هو حاملها وان يكون هو رجلها الان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 وما نبس علي انبوه الا ودخل عليه طلحة والزبير رضي الله عنهما. مع رؤوس الصحابة الكبار في المدينة المنورة. وقالوا يا امير المؤمنين لا بد من قتل قتلة عثمان. سبحان الله. وهنا يبدأ الخلاف. ففي فكل فريق له وجهة نظر وكل فريق له اجتهاد. يا امير المؤمنين لا بد من قتلة عثمان. من الذي يقتله? واي قوة تستصع الان ان تقتل قتلة عثمان?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 إن قتلت عثمان كسره ولهم مدد واعوان والحق معه بكل المقاييس أين هي القوة إذن؟ أين هي القوة التي تستطيع أن تقيم عليهم الحد ولم تستطع أن تحول بينهم وبين قتل الخليفة؟ واعتذر علي وخرج الصحابة في غضب. وفي ثورة شديدة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان من بين هؤلاء الذين ساروا ثورة شديدة لدني عثمان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وحذار حذار من الخوض في هؤلاء الأطهار الأبرار فإننا نسمع الآن ونقرأ من يتكلم على هؤلاء الأخيار كلاما تقشعر له الأبدان وتضطرب له الأفئدة وهم السابقون الأولون ثار بعاوية وازدادت ثورته بعدما أرسلت نائلة زوجة عثمان بقميص عثمان الذي قتل فيه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 وأخذ القميص وعلق فيه أصابعنا إلى وعلق القميص على منبر المسجد الدمشقي ولما رآه الناس والصحابة بكوا بكاء شديدا وارتفعت الأصوات بالنحيف على موت عثمان رضي الله عنه أرضاه وبايعوا معاوية على الشعر لعثمان ولم يبايعوه على الخلافة ما بيع معاوية على الخلافة ولم يطلب معاوية الخلافة قط وإنما كان يطلب السأر لدن عثمان أو أن يسلم علي لمعاوية قتلة عثمان ليقتص منهم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه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 ليستشمعوا همم الناس للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وخرجوا جميعا إلى البصرة ولما سمع علي بذلك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 والله إن علي هو أعلم الناس بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان وغدا يتفق الفريقان على الصلح ويجمع علي للناس عليكم وإن القوم جميعا لا يطلبون إلا أنتم فوالله لإن كان ذلك لنلحقن عليا بعثمان فأجمعوا الأمر وفكروا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 وذهب علي بنفسه إلى أم المؤمنين عائشة ليطمئن عليها فقال لها السلام عليك يا أمه كيف حالك فقالت بخير فقال علي غفر الله لك غفر الله لك وأمدها بالمراكب والمتاع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 وخرج علي بنفسه واستعد أهل الشام ونشبت فتنة القتال مرة أخرى وإنا لله وإنا إليه راجعون ودارت الحرب طاحلة سبحان الله ولما رأى أهل الشام أن الحرب ضروس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 واجتمع في الموعد المضروب بينهما قال عمرو تكلم يا ابا موسى فقام ابو موسى فقال لقد اتفقت انا وصاحبي على ان نخلع عليا ومعاوية وعلى ان يترك الامر شورى للمسلمين ليختاروا من يئما يشاء من يشاءون فلما انتهى ابو موسى من بيانه قام عمرو بن العاص وقال لقد خلع صاحبي عليا ومعاوية اما انا فاني اخلع عليا واثبت معاوية ما هذا ما هذا, هذا هذا يليق بمؤتمرات الكذب والبهدان يليق بألعاب السياسة اما مع هؤلاء الاطهار اما مع هؤلاء الابرار فلا وألف لا ولدينا من الأدلة الصحيحة من روايات الائمة الثقات الاسبات ما ينفي ذلك الكذب وما ينفي ذلك البهتان عن هؤلاء الاطهار الابرار الاخيار الأعلام وقرأوا ما رواه الامام العلم الشبب الضار قطني بسنده الصحيح أن حضين بن المنذر رضي الله عنه وارضاه ارسله معاوية بن ابي سفيان الى عمرا رضي الله عنه ليتحقق مما حدث فذهب حضين ابن المنذر ولقي عمرا فقال يا عم ما الذي صنعتما انت وابو موسى اتدرون ماذا قال عمرا هذا حديث صحيح بسند صحيح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 وحكموا على علي بالكفر قالوا تحكم في كتاب الله بشرا سبحان الله تحكم في شرع الله بشرا من أصعابك إن الحكم إلا لله وكفروا علي بهذه المقولة حتى قال علي قولته الخالدة كلمة حق يراد بها باطل وانطلق يعيثون في الأرض تقتيلا وفسادا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 اولى الطائفتين بالحق فشهد النبي للطائفتين لطائفة علي ولطائفة معاوية بانهما على الحق ولكن هناك فرقة هي اولى بالحق من فرقة وهي فرقة علي رضي الله عنه وارضاه وهذا هو ما يدين الله به اهل السنة والجماعة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 فطعنه المجرم الذي طعنه وهو يقول يا علي أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك إن الحكم إلا لله وظل يردد هذا الوقح قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أسمعتم إلى هذا الهراء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 ولما مات علي ذهب الناس الى الحسن رضي الله عنه ليبايعوه فبايع الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه الا ان الحسن تعالى على كل هذه الدماء والاشلاء وحقن دماء المسلمين وحقق ما قاله من قبل الصابق المصدوق صلى الله عليه وسلم فتنازل الحسن للامر عن الامر لمعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه جميعا وحقن الحسن الدماء وحقن الحسن الدماء وانتقل المنك الى معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه ليحقق الحسن دليلا من دلائل مبوة الخالدة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر واجلس الى جانبه الحسن بن علي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 حكم الله للفرقتين بالإيمان فقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين فلم يخرجهم بالقتال والحرب من دائرة الإيمان بل ولا من دائرة الأخوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت, بغت اعتدت وظلمت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أمر من الله جل وعلا حتى تفيئ إلى أمر الله فانفاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصطوا ان الله يحب المقصطين ويحكم الله لهم جميعا بعد ذلك بالاخوة فيقول جل وعلا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون احبتي في الله اختم هذا اللقاء الساخن بهذه العبارة حتى لا تنسى واقول هذه فتنة عظيمة سلمت منها أي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 ان يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه وان يغفر لنا ولهم وان يجزي عنا وان يجزيهم عنا خير الجزاء اللهم ارضى عن علي اللهم ارضى عن ابي بكر وعثمان وعمر وعلي اللهم ارضى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم ارض عنهم يا رب العالمين وتجاوز عنا وعنهم بكرمك وأنت على كل شيء قدير اللهم اجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع امام الهدى ونصباح الدجا وامام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام اللهم انصر الاسلام وأعز اعز الوسلمين بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وعلي بفضلك, بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اجمع